دين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخط فَنَاسٌ مِّن حَوْلِهِم أَفِي بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> لا 114. في أدنى الأرض وهم من بعد غنبهم سيغلبون 115. في بضع سنين 116. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 117. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم